وَأَذَانُوا مِنَ اللهَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَ الناسَّاس يَومَ الحَجج أَكْدَرِ أن اللهَّ أََّ اللهَّه بَرِي أُممِنَ المُشِكينَ وَاصُولُ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 ثَُّ لَم يَاقُصُوكُم شَيْئَو وَلَمْ يغاهِروا عَلَيكُم حَدَا فَأَتِم مُ إلَيهِم أَهْدَهُم إى مُدَّتِهِم إِ اللهَّه يُحِبُّ المُتَّقين فَإِذَا سَلَخَلْأَشْرُ الْحُرمُ فَقُتُل الْ المُشِكِ لَ حَثُ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 111. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام 112. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 111. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون 112. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا, ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَمَّتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ الا تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اولا مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين 111. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 112. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ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 111. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 112. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين 111. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم بِمَا بما رحبت ثم وليتم مدبرين 112. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 111. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 112. وقالت اليهود عزير ابن الله 113. وقالت النصارى ذَلِكَ ابن الله 114. ذلك قولهم بأفواههم 115. يضاهئون قَالَتْ لَهُمْ اللَّهُ أَنَّ يُؤْخَذَكُمُ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 112. يريدون أن يطفئوا نور الله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 كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله 111. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 112. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 121. ذلك الدين فَلَا 122. فلا تظلموا فيهن أنفسكم 123. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 124. واعلموا أن الله مع انمَن نَسِيَ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ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 فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَفَتَّرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير إِللاا تَنصُرُوه فَقَدنَ صَرَهُ اللَّ إِذْخرَجَهُ الذيينَ كَفَرثَانَثْ نَيْنِ إِذْهُمَا فِي الغارهِ الذ يَقولُول لِصَاحِبِه إذ يَقولُ لِصاحِبِهِ لَا تَحْزًَا إِ اللَّهَ مَعَنَاء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 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كانَان عرضًا قَربَ وَسَفرَرًا قاصِدَاتَّبَعكَ وَلا وَ بَعودَت عليهلَيهِ مُشَّّ وَسَحفُونَ بِاللههِ لَ وستَقَعناَا لَ خَجناَا معكُمْ يهْلكُونَ أَمفُسَهُم واللهَّهُ يَعلملَمُ إِهُ لَْ 119. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 110. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين 111. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم, فهم في ريبهم يترددون 112. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم 119 ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين 110 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 111 ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم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 119. ومنهم من يقول وَلَا ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 110. إن تصبك حسنة تسؤهم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 117. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 118. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده, بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون 117. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين 118. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إِللاا أَنَّهُم كَفَمُ بِلهِ وَبِرَصُولِهِ وَلَا وَلَا يَأتُونَ الصَّلَاتَ إِللاا وَهُمْ كُسَلَ وَلَا يُم فِ قُونَ إِللاا وَهُمْ كَارِه فَلَا تُعَجِبكَ أَموَالُهُم وَلَا أَولادُهُم 111. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 112. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَو مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ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 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَ تُ نَززَّل عَلَيهِم سُورَة تُ نَبِّهُم بِماَا فِي قُلوبِهِم قل أُلِستَهْزِئُ إِ اللهَّه مُخْرِجََُّا تَحذَرُون وَل إِ سَأللتَهُملََقولَُّ إِ مَا كُا نَخُضُ وَنَ العَبَ قُلِ ٱبْتَلَاهُ ٱللَّهُ وَءَايَٰتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَثُرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ إِنَّ عَذَابَ طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا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 121. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 122. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض وَلَا ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لا نصدقن ولا نكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقدهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه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 وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلَْببحكُ قَللَ وََْبْنْكُ كَث جَزَأَ بِمَا كَوا يَكْسِبُون فَإِر الرَّجَعكَ اللهَّهُ إلَى قَائِ فَةِم مِنهُم فَْتَأزَنُكَ لِقوجِ فَقُلْ 119. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا 110. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين 111. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره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 119 وإذا أنزلت سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنانكم مع القاعدين 110 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا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 اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ 119. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 110. ليس على الضعفاء ولا على المرضى 111. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 112. حرج إذا نصحوا لله ورسوله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 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَدَّصُ بِهِ مُدَّوَّائِدَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 111. والله يحب المطهرين 112. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 113. خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به, به في نار جهنم 111. والله لا يهدي القوم الظالمين 112. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا, إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم 111. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم, وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 112. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وَمَن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّا وَعَدَتْهُ وَعْدًا حَقًّا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 111. إن الله بكل شيء عليم 112. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت 113. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لَقَدْ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ منهم ثم تاب عليهم إِنَّهُ بِهِم رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ 111. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 112. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع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 114. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 115. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضة واعلموا أن الله مع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 117. وأما فِي في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 118. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم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 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هو